لهم عذاب من رجز نليم ويرى الذين أوت العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد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 بين الذين لا يؤمنون بلا خيرة في العذاب والضلال البعيد، أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّمَا نَخْفِفُ بِهِمْ لَظَاهُ أَوْ نَسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلَيْنِ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 تماثيل وجفان كالجوابي وقدود الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَاذَا لَهُم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ Ma xar tet biyantil jin, ualau kau yaglamun al qiyb mala bithu fil al ghab al muhid. Lqad kau l sabiin fil كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ الْغَفُورُ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّةٍ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 جعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شيد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 dan t referred on express amin boleh membawa ini, supaya anda betul-betul saya Sendirah ini harap وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو تلائذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استطعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استطعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم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 وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا لغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من أجل Nadiril Allah. Mutafruha inna bima arsiltum bihi kafirun. "Wahai orang-orang yang kafir! Kami telah mengirimkan kepada mereka berbagai ربي يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل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 وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَالَىٰ يَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيٌّ مِنْ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 ونقول للذين غضموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهمون صدقكم قالوا ما هذا إلا رجول يريد أي يصدقكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا قال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم ان هذا الا سحر مبين وما لَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِنْ عَشَارِ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ لَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا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 قل ما سألتكم من جر فهو لكم إن جري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب الغيوب